جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تذكر ما ورد في اليوم والليلة من أذكار. لست تحفظها؟ تدري كم حجم الورقة التي ستحتاج إلى حملها في البداية؟ إنها أحيانا أصغر حجما من رخصة القيادة. أذكار الصباح والمساء أذكار الاستيقاظ والنوم ما بعد الصلوات جرب أن تحتفظ بالورقة في جيبك من اليوم جرب جرب وستجد وقتا لاستخدامها جرب جرب جرب, جرب.